إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ نِقَاهَتُهُمْ أَجْمَعِينَ يَوْمَ لَا يُغْنِي مَوْلًى عَن مَّوْلًى شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ إِلَّا مَن رَّحِمَ اللَّهُ إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ إِنَّ تَجَرُّدَ الذَّقَى مِطَامُ الْغَنِيمِ كَالْمُهْلِ يَغْلِي فِي الْبُطُونِ كَالْحَمِيمِ خُذُوهُ فَاعْتِلُوهُ إِلَى السَّعِيرِ إنك أنت العزيز الكريم إن هذا ما كنتم به تمترون إن المستقين في مقام أمين في جنات وعون يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين كذلك وذورناهم بحور عينيين يدعون فيها بكل فاكهة آمين لا يبوقون فيها الموت إلا الموت الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوت العظيم فإنما يسرناه بلسانك لعنهم يتذكرون فاعتقب إنهم ارتقبون <تصفيق>